الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الليلة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 هيا علی الصلاه هيا على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 ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم